الله, الله اكبر والذهب صناتي الله اكبر والذهب صنادق الله اكبر ولا ودم يا بونا يا كثرهم مار البلانا جبيت الريق تحول من دون وتقنعذبونا مار المذائل في عيون العشاشق اللي ياخدمونا ادب ويحمونا من هرجة العائل وبعض التفافيق اللي طريق المعرفة يا جهلون ما يفرقون التوضحية من طويق والله لا زاد ولا ينقصون تحت مظلة الدعاية مدانيق يعني على المكشوف ما يملكون والكلمة اللي تحتميها المواثيق الشعر الملكة اللي يطور فنونه اليطرق وهم داعبين الطواريق يحق للمعنى يكحن عيونه ركزة المعنى من الكيف تذويق سحر العذو لغوتها والمعونه أزهد بشعري يا وجيها المطالق وقولي لو قلبي تزايا أدغبون نظرة من الحاضر وصورة هو تعليق موجز نبا يا حب ذا تسمعون كم واحد يركض على غير توفيق سوقها قدامه وتصير دونه وكم واحد يحلم بروسه الشواهيك ما هي بيمه والبشر يدفعونا لل موت ولا من غير تفريق طوق من يقدر يحرك كركونه واخر خبر ما فيه هرجه وتبريق علمي عسى كل البشر يدركون من ينظر اللي في يدينا المخاليق لو جماله وبقلوبهم ياكلوه من ينظر اللي في يدينا المخالق لو جملوا بقلوبهم يا